كان على ربك وعد مسؤول ويوم يحسرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادك أولئك أمهم ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان يفغ لنا أن اتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم واذاهم حتى نسوا الذكرى كانوا قوما ظورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا